بسم الله الرحمن الرحيم اقترب في الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يحربوا ويقولوا تشر متمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقب ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر حكمة بالغة فما تغمن نذر فتول عنهم يَوْمَ يدعو الداع إلى شيء نفر خش عن أبطارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ش كَالََّبَت قَلَهُم قَوْمونُحِر فَكَذزَّبُ عَابدَناَا وَقالَاوا مَجُونُ وَالزدُجِب فَدَ رََّهُ أَن مَغْلُوبُ فَ فَفَتَحْنَا ابْرَاجَ السَّمَاءِ بِنَا إِنَّهُ كَانَ مُنْهَمِرًا فَسَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالسَّقَيْنَا كُلَّ شَىْءٍ عَلَى أمر قد قدر وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَلَّا بَلْ تُعْرَضُونَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فثنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أن الماء فثنة بينهم كل شر محتضر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 كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط مجيناهم بسحر نعمة من عزيز كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيكي فطمثنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونجر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَضَلَّاهُمْ أَضْلَالًا عَظِيمًا نُّقَوِّتِرَ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذِّمَمِ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وتعر يوم يسحبون في نار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان ما كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلم بالقدر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر